Book براشي اثناني وثمانون اثنان وثمانون او تتقال دوي الماضي اثنين الماضي اثنين توما كيكي هل كان عليك ان تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك أن تستدعي الاسعاف هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب تمকে কি هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التليفون؟ আপনার কাছে কি ঠিকানা আছে এখনি আমার কাছে ছিল আপনার কাছে শহরের মানচিত্র আছে এখনই আমার কাছে ছিল هل لديك خريطه المدينه؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطه المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. شي هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد شيكي راستا هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق شي তোমাকে বুঝতে পেরেছিল সে আমাকে هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني؟ هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني تممي شمامة كان تبرني؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في المعد كان راستك جي؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق لماذا لم تستطع أن تجد الطريق تومي <تصفيق> كنو تاكي لماذا لم تستطع ان تفهمه <تصفيق> لماذا لم تستطع ان تفهمه امي شوي كارون كونو باس تشيلونا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 لم أستطيع أن أجد الطريق لأني ما كان مع خريثة المدينة عمي تكي بوتبارارني ك كوب جغان بشلو مي هناك بوتبارارني كون كوب جريغان بشلو لم أستط أن أفهمه لأن المسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطيع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا أمك تاكسلو لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيرة أجررى لقد توش ع أن أخذ تكسي أماك شهور الأك منجدتر كنتهلو لقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه لقد توجب علي أن اشتري خريطة المدينة امكيه راديو لقد كان علي أن اطفئ الراديو لقد توجب علي ان اطفئ الراديو